عارفة كان ذلك في الكتاب مسطوراً وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً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 وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَضُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّاعِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ ثَرْجِعُ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 وَإِذَا الَّتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصُمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَهُ وَلَا نَصِيرًا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 فَتَعَالَينَ أُمَّتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَى لِلْمُحْسِنَاتِ مِن أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيران ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 ذالكَ اجنال تقر اعينهم ولا يحزن ولا يحزنون ويرضون بما اتيتهم كله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 إن تبدو شيئا أو تخف فإن الله كان بكل شيء علما لا جلاحة عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن وَلَا ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمنهم والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائ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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهم ذلك أدلة أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم